الحمد لله، الحمد لله جميل يحب الجمال ويكره البطر والكبر والخويل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتم الله له خلقه وخلقه جميل المحي والخصال. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله الجمال كمال يبحث عنه الانسان يريد التحلي به وارتداءه وهو مطلب من مطالب النفوس العليه الطاهره ولكن ما هو الجمال هل هو جمال الهندام والهيئه والمركوب اضافه الى المسكن والماكول ام الجمال هو تتبع الموضات سواء كانت رجاليه وللاسف ام نسائيه ان جمال الهندام والهيئه ولوازمهما ان ذلك من الجمال ولكنه ليس هو الجمال كله ان الانسان قلب وقالب ظاهر وباطن فلا بد ان يدخل الجمال اليهما وتظهر لمساته عليهما ان الجمال عباد الله لمسات حسن وبهاء ترتسم على محيا الشخص واخلاقه وبدنه ان الاسلام دين التوازن والعدل لا يرضى لأتباعه ان يزينوا ظواهرهم وينسوا بواطنهم او يزينوا بواطنهم وينسوا ظواهرهم ان الاهتمام بجمال الظاهر ونسيان الباطل ونسيان الباطن من سمات وصفات المنافقين واذا رايتهم تعجبك اجسامهم و اي يقول تسمع لقولهم كانهم خشوب مسنده قد عنوا بتحسين الظاهر اما الباطن فقد باض الشيطان فيه وفرخ وهو كالبيت الخرب المطلي بانواع الاصباغ فهل يستفيد من تلك الالوان الزاهيه وبمقابل ذلك ايها المسلم اهمال المنظر ونسيان المظهر من سمات الدراوشه والصوفيه ادعياء الزهد وعملاء البداع والاستعمار فهم يلبسون الصوف بدعوه التقشف والثياب الرثه اظهارا للزهد ولا ربما كانوا كالمجانين في الطرقات ان الاسلام وقف من هذين الصنفين موقفا معاديا وقف لمصلح الظواهر على حساب البواطن بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر لصوركم ولا لاجسامكم ولكن الى قلوبكم وبقوله صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وبين صلى الله عليه وسلم ان اصلاح الظاهر مع الباطن من صفات المسلمين فقد اجاب على سؤال الصحابي ان الرجل يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فهل هذا من الكبر فقال صلوات الله وسلامه عليه ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس وقد امر رجلا اشعث الراس ان يصلح من هيئته فقال صلى الله عليه وسلم ياتي احدكم فائر الراس كانه شيطان وامره باصلاح شعره وامر بمن كانت له جمه ان يدهنها وان يعتني بها عباد الله الاسلام دين الفطره امر بالجمال الظاهري بعد جمال الباطني وحث عليه فبين سنن الفطره وهي الختان وقص الشارب وحلق العانه وتقليم الاظافر ونتف الابط جمالا ونظافه ونظاره وقال تعالى قل من حرم زينته الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوري سوئاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ذلككم هو الاسلام عباد الله جمال في الباطن والظاهر طهر ونقاء وصفاء ان الله سبحانه وتعالى لم يحرم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الزينه التي اوجدها ولم يحرم عليهم الطيبات من الرزق فهم ياخذون بهذه الزينه وهذه الطيبات في الدنيا ويشاركون فيها الكفار ولكنهم يختلفون عنهم يختلفون عنهم بانهم لم يغفلوا عن زينه قلوبهم ولذلك اختص بهذه الزينه وتلك الطيبات في الاخره والجزاء من جنس العمل لقد امر المسلم بان ياخذ كامل زينته عند كل صلاه يريد فيها مقابله ربه ورفع الحجاب بينه وبين خالقه يتجمل لهذه المقابله مع ربه بجميل ثيابه وطهاره اعضائه واردانه ولا بد ايضا من حضور قلبه ليحصل له الجمال الباطن ويسمو به الى العلياء يقو يقول ابن كثير رحمه الله يستحب التجمل عند الصلاه ولا سيما يوم الجمعه والعيد وكذلك الطيب لانه من الزينه والسواك لانه تمام ذلك ومن افضل ومن افضل اللباس البياض انتهى كلامه ان المسلم مطالب باظهار نعمه الله عليه اذا كان واجدا بدون سرف ولا خيلاء وانما الوسط والقصد قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيله ولا سرف فان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده رواه النسائي وقال البخاري قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطئك خصلتان كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطئك خصلتان صرف ومخيله والمسلم مطالب بالصبر عند عدم الوجد وهذه سيره نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلربما لا بأس احسن الثياب واحسن الحُلل اذا كان واجدا لها وكذلك اصحابه ولربما لم يجدوا الا الخلق ولربما كفن احدهم ببردة اذا غطي اعلاه بدت رجلاه وان غطيت رجلاه بدا راسه وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حلل اليمن يلبسها للعيد ويتلقى بها الوفود هذا بالنسبه للظاهر اما الباطن فمطالب به المسلم في كل الظروف وفي كل الاحوال فلا يمكن فلا يمكن ان ينسى المسلم جماله جماله الباطني او يتساهل فيه فتتراكم عليه الادران وانما عليه ان يتعاهده وان يجلوه بذكر الله ويعمره بطاعته واذا الم به قذر فليغسله بالتوبه فهي الغسيل لذلك والمطهر له عباد الله من المؤسف حقا ان ينحصر مفهوم الجمال في هذا العصر على جمال الظاهر وتحسينه ويصبح المسلم مشغولا بهندامه عن قلبه ويصبح شغله الشاغل وخاصه شبابنا حفظهم الله النظر في عطفيه في ثوبه ونعله ومكملات شخصيته الظاهره من سياره ونحوها ويتناسى ذاك الشاب المسلم الغيور يتناسى ذلك المسلم الشاب المسلم الغيور الذي على اكتافه ينبغي ان تنهض الامم ينسى جمال عقله ينسى جماله فكره ينسى جمال اخلاقه ينسى جمال تعامله ينسى جمال اللفظ ينسى جمال الادب ليس الجمال باثواب تزيننا ان الجمال جمال العلم والادب ولهذا عباد الله خسرت الامه شبابها متسكعا في الطرقات ومهتما بالموضات ومتابعا اخر التقليعات فالفراغ قد قتل همته لانه نسي جمال باطنه فلم يعد جمال الظاهر فلم يعد جمال الظاهر يملا فراغه الروحي فعاد الشباب خواء الروح وان كان جميل المظهر ولم تعد له تلك الهمه التي تصل به الى القمه لان غايته قد حصلت له وحصل وحصل عليها بثوب او سياره او اتباع موضه ولكن ايها الشباب ايها الكبار اذا كانت النفوس كباره تعبت في مرادها الاجساد عباد الله ان الثياب الحسنه والارضيه الجميله لا تضيف الى العقليه الخاويه او الشخصيه المزدوجه كمالا وان غطت نتنها بذلك الكساء الجميل ولكن الناس الناس يعرفون ذلك ويقيسون الاخرين بجمال الادب والاخلاق والقلوب ولولا لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار فلبسه ثياب الحرير لا يغير من حقيقته الحيوانيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها المدثر يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر بارك الله لي ولكم في قران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه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 خلق الانسان في احسن تقويم ميز الرجل عن المراه وهو اعلم بما يصلحها فالى الذين يحيدون بالجمال عن مجراه الذي سنه الله فيغيرون خلق الله مدعين الجمال متبعين سنن من لا خلق لهم نقول لهم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ان من ان من المنكر الذي وقع فيه بعض الناس في جمالهم حلق لحهم التي تميز الرجل وهي سمته وجماله تقول عائشة رضي الله رضي الله عنها والذي جمل الرجال باللحاء والنساء بالذوائب وحاق اللحية وإن كان لا يقصد ذلك متشبه بالمشركين وقد أمرنا رسولنا بمخالفتهم فقال خالف المشركين أعف لحى وحف الشوارب كان الأحنف ابن قيس أمر دلال لحية له وكان كبير قومه وحليمهم فقال بعضهم لو ددنا لو أننا نشتري له لحية بكذا وكذا ولكن هيهات حلقها كالمعترض على خلق الله سبحانه وتعالى وكذلك الشوارب لا ينبغي حلقها وانما قصها وحفها وقد كره بعض العلماء حلقها كما عند الامام مالك فما بالكم بمن حلق شاربه ولحيته او اطال شاربه وحلق لحيته اخي حبيبي ايها الرجل ايها الغيور لا تتعلل بان هناك من لا تتعلل بانه بانه هناك من وفر لحيته لكنه حلق شعوره نحن نريدك نحن نريدك بشعر وشعور كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايها الاحبه بعض من يدعون الجمال يثبل ثوبه ويجاوز كعبيه وهذا لا يجوز وان اقترنا بالخيلاء فهو من اعظم الذنوب قال صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من جرت ثوبه خيلاء ايها المسلم ان التكبر والتبختر باطاله الثياب او المشالح او او البناطيل وجرها ليست من سمات المسلم وإسbalها ولو بغير خوي لا ليس من خصال الرجل فضلا عن الرجل المسلم كتب القتل والقتال علينا ولربات الحجاء جر الذيول بعض الناس يحيد بالجمال عن سنة الله فيتشبه بالكافرين في طريقة اللبس او قصه شعر او طريقه استقبال او غير ذلك اننا بحاجه عباد الله ان نراجع ارشيف العزه ارشيف الاعتداد بالشخصيه وان نكون قاده لا مقودين وان نعمل عقولنا ونتبع شرعه ربنا فعندها نعرف الجمال على حقيقته ولا نحيد به عن مجراه فانت رجل وانت عاقل فلا تكن امعه واتبع سبيل ربك ولا تتبع السبل فتهلك اللهم اجعلنا لسنه نبيك متبعين وعلى سنته سائرين اللهم جمي القلوبنا بالايمان وظاهرنا باتباع السنه اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اصحابه من المهاجرين والانصار اللهم احينا اعزه على سنته وتوفنا شهداء على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم انلنا شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم ادخلنا معه في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أخذوا من خذل الدين اللهم أخذوا من خذل الدين اللهم أخذوا من خذل الدين اللهم أبرم لهذه الأم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى أو يذل فيه أهل المعصية ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمة الحق لا يَخْشَى قَائِلُهَا لَوْمَةَ لَائِمٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِ وَلَا تَعْثُرْ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَاجْعَلْهُمْ رَحْمَةً لِرَعَايَاهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ وَلِّ عَلَيْنَا الْأَخْيَارَ وَاسْتَوْزِرْ فِينَا الصَّالِحِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُلَّ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَتَحْتَ كُلِّ سَمَاءٍ اللَّهُمَّ أَنْتَ مَوْلَاهُمْ وَالْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم سد جوعتهم اللهم سد جوعتهم اللهم احمي الحافيهم اللهم اللهم اسقي عطشانهم اللهم اهد حائرهم يا ذا الجلال والاكرام ثبت مجاهدهم وانصرهم على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين